لآل ل ا ق ر بسم الله ا ح م د ل رب الرحمن ع ا ا ل ل م ي ن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين افتنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليكم خير المغضوب عن المؤمنين للأحياء و س و ع ه النابلسي ع من ا ل خ و ف و الاسلاميه ج you أحيا م و س ل ع ه النابلسي من ك ا للعلوم س ا ا ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ن ومن ََِ الناس َِّ من َ يتخذ ََ من ِ دون ُِ الله َِّ ن َ اندادا َ يحبونهم َُُِّ كحكمنا Mm-hmm. <laughs> you <laughs>